كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد عدنا إليكم بحمد الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يكون عودا حميدا علي وعليكم ونواصل ما كنا بصدده منذ فترة طويلة من الانقطاع نواصل شرح كتاب الرقاق والذي اصطلحت على تسمية شرحي عليه بفك الوساق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحتى أصل ما قلته قديما بما سأذكره أذكر بما قلته قديما في عجالة سريعة حتى أستطيع أن أجمع المحاور كلها كتاب الرقاق هو جمع رقيقة والمقصود به الأحاديث التي ترقق القلب ولأن العقل, ولأن العقل في القلب كان القرآن المكي يخاطب قلوب الناس بالتوحيد وذكر آلاء الله سبحانه وتعالى وذكر القيامة والمعاد والحساب وكذلك الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد كثيرة ووفيرة بحمد الله تعالى وكلها تعنى بهذه المضغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن في الجسد مضغه إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وكما ذكرت لكم إن العقل في القلب قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فليس العقل في الدماغ كما يذهب إليه بعض أهل العلم بل الصحيح أن العقل في القلب والآية نص في هذا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وليست القلوب التي في الرؤوس وقال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والمقصود من هذا جميعا هو تزكية النفس عن طريق تزكية هذا القلب الإمام البخاري عقد أو يعني صنف كتابا أو دعه من جملة صحيحة يعني كتاب الرقاق ليس كتابا منفصلا عن الصحيح زي كتاب الأدب المفرد البخاري رحمه الله له عدة كتب منها كتاب الأدب المفرد إنما سماه المفرد حتى يفرده عن كتاب الأدب الذي وضعه في صحيح تعرفين صاحب البخاري كما يعني ذكرت لكم قبل ذلك يتلف من عدة كتب بدءا من كتاب بدء الوحي وانتهاء بكتاب التوحيد. في وسط ما بقوا ما بين هذين الكتابين عدة كتب زي كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الطهارة وكتاب الغسل والكتاب الحيض وكتاب الصلاة والزكاة والصيام وال كمن جملة الكتب التي هي في صحيح البخاري كتاب الأدب فحتى لا يلتبس كتاب الأدب إذا قيل أخرجه البخاري في الأدب حتى يلتبس أدب الصحيح مع الكتاب الذي صنفه منفصلا عن الصحيح ولم يشترط فيه ما اشترطه في صحيحه سماه كتاب الأدب المفرد فلذلك نحن إذا أردنا أن نعزوا حديثا إلى البخاري في الأدب المفرد لا يجوز عند أهل التخريج من المحدثين أن تقول أخراجه البخاري في الأدب وتسكت لاحتمال أن تقصد الأدب الذي في صحيحه بل لا بد أن تقول اخرجه البخاري في الأدب المفرد وإذا أردت أن تذكر أو أن تعزو حديثا لكتاب الأدب الذي في الصحيح تقول رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيح برضو ليه حتى لا يلتبس بكتاب الأدب المفرد فكتاب الرقاق ليس كتابا منفصلا إنما هو كتاب من جملة محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله وكتاب البخاري معجب مطرب وأنا رحلتي مع هذا الكتاب تجاوزت ربع قرن وكل يوم اكتشف جانبا من جوانب عظمه هذا الكتاب في الفترة الماضية التي يعني اختفيت فيها منذ رجوعي من المانيا كنت مشغولا بتصنيف كتابين يتعلقان بصحيح البخاري والحمد لله انتهيت من أحدهما والآخر على وشك التمام الكتاب الأول هو أنا سميته مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد والكتاب ده يعني قصدت منه تحرير شيء قلت في نفسي لو ثبت لكان البخاري هذا سماء وهو كذلك لكن لارتقى أكثر من ذلك إيه الموضوع الكتاب الذي يبين شموخ كتاب البخاري ويمثل شموخ مصنفه أيضا رحمة الله عليه الذي هو حقيق بقول القائل يدع الجواب فلا يراجع هيبتا والسائلون نواكس الأذقان وهذا الكلام قيل في مالك يعني عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان وهو أيضا حقيق بقول القائل إذا نحن اثنينا عليك بصالح فأنت كما نسني وفوق الذي نسني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا، فأنت الذي نعني. وهو الإمام البخاري حقيق بهذا ذكر العلماء مميزات البخاري ومسلم. يقولون البخاري يفضل كتاب البخاري يفضل كتاب مسلم بكذا وكذا. وكتب مسلم يفضل كتاب البخاري بكذا وكذا فكان من جملة التفضيل ما فضلو به كتاب مسلم على البخاري قالوا إن مسلما يراعي الألفاظ وكتب صحيحه في حياة شيوخه بخلاف البخاري قال رب حديث سمعته بمصر كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته في الحجاز وهكذا يعني فيه تباعد ما بين سماع البخاري وما بين كتابته الحديث ففضلوا مسلما على البخاري بأن مسلم يحفظ على الألفاظ فأنا أردت أن أعرف حقيقة هذه القضية وهل هي كما قالوا فعلا أم لا فجمعت الأحاديث التي رواها الشيخان معا عن شيخ واحد بإسناد واحد فإذا رأيت الألفاظ اتفقت مع بعد للحديث من جهة بالنسبة لسماعه منه وعناية مسلم بالألفاظ يبقى البخاري هذا لا نظير له لأنه مع هذا البعد ما بين التحمل وما بين الكتابة ويأتي بالألفاظ على وجهها كما جاء بها مسلم يبقى البخاري ده حفظه ده يعني فأنا كنت حريصا على تحرير هذه القضية وجملة متفق عليه الشيخان مئتان وخمسون حديثا ورتبته على مشايخ البخاري باب من اسمه أحمد باب من اسمه إبراهيم يعني المشيخ اللي بيبتد حرف الألف وحرف الباء حرف التاء إلى آخره وانتهيت من هذا الكتاب بحمد الله تعالى ووجدت أن البخاري وافق مسلما في غالب ما رواه بألفاظه اكتب الثاني هو سميته قسوة العاري بذكر علة الحذف عند البخاري البخاري ممكن يروي الحديث فيحذف منه جملة لماذا يحذفها البخاري هل لأنها معللة هل هي خطأ مثلا ما هي الأسباب التي جاءت البخاري يحذف جملة من الحديث فلا يذكره يذكر هذه الجملة في صحيحه أنا جمعت كما يعني قلت كثيرا من مادة الكتاب وبعض إخواني أيضا أتحفني ببعض مادة هذا الكتاب وأنا في يعني سبيل إنهاء هذا الكتاب أيضا ويتبين لي قدر الإمام البخاري أكثر وأكثر يعني كلما الإنسان ما يتعمق في كتاب البخاري كلما يظفر بكثير من الفوائد واعرف عظمة هذا الكتاب وأن الذين يتهجمون عليه صم بكم عمي فهم لا يعقلون ليس معنى هذا أن البخارية كتابه وحي السماء وأنه ليس عليه انتقادات أبدا البخاري عليه انتقادات قديمة معروفة عند أهل العلم لكن لا يقدر قدرها إلا أهل العلم فقط إنما العوام الذين يمشون مشية الأنعام كما يقول اللكنوي فهؤلاء ليس لهم أن يدخلوا في هذا الكتاب أبدا عسبهم أن ينظروا إليه فقط أو أن يقرؤوه إن استطاعوا أن يقرؤوا الإسناد والمتن قراءة صحيحة لكن عشان يدخل ويعترض على إمام الصنعة فهذا مما يعني يسيء المرء به إلى نفسه كتاب الرقاق من أواخر الكتب الموجودة في الصحيح البخاري والإمام كما ذكرت لكم قبل ذلك وأذكر هذا تذكيرا حتى أستطيع أن أصل ما مضى بما سأذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد فأنا أرخص ما مضى في يعني ربع ساعة أو تلت ساعة حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى رتب الإمام البخاري كتاب الرقاق رتب أبوابه ترتيبا رائعا دقيقا أنا شرحت خمسة أبواب من الكتاب. إمام البخاري بدأ كتابه بالباب الأول. قال باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فكانت بداية رائعة للإمام البخاري ليه؟ لأنه ذكر بدأ برأس المال لأن الدنيا سوق وهي تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إذن الدنيا تجارة ولا يمكن لتاجر أن يدخل السوق وأن يتاجر إلا إذا كان معه رأس مال ورأس المال ده قد يكون رأس مال عرب أموال سائل حقيقية وقد يكون رأس المال في دماغه هو بيدخل سمسار يعمل صفقات يرتب ما بين هذا وذاك ويطلع بمكسب في النهايه لكن لابد أن يكون معه رأس المال ما هو رأس مال الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في الدنيا ليعيش فترة محدودة قدرها الله سبحانه وتعالى ثم يكون منقلبه في النهايه إلى ربه كما قال تعالى وإليه المصير رأس مالي هو مدة بقائه على هذه الأرض اللي هو العمر فبدأ, فبدأ الإمامي بنخاري بكلام النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما والغبن هو الخسارة الغبن الخسارة الأصل إذا كنت في مسألة الغبن تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص إذا خسرت مرتين خسرت مرة لما شريت بالغالي وخسرت المرة الأخرى عندما بعت بثمن أقل ده الغبن هو الخسارة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أي كثير من الناس يخسر في هذه الصفقة الصحة والفراغ ده رأس المال طيب طالما إن المسألة في النهاية معلومة والإنسان سيموت ثم يلقى ربه سبحانه وتعالى فأتى بحديث أنس وبحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهم يحفرون الخندق وكان الصحابة يبادلونه فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فلا عيش إلا عيش الآخرة لماذا اورد الإمام البخاري هذا الحديث؟ حتى لا يظن ظان أن هؤلاء الصحابة أضاعوا أعمارهم ليه لأن كانوا يخرجون من غزوة إلى غزوة ومن غزوة إلى غزوة كحياتهم كانت كلها في الغزوات وفي الجهاد ونادرا ما كانوا يستطيعون إصلاح اموالهم كما في غزوة تبو مثلا نفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من في غزوة تبوك والظلال والثمار يعني خلاص طابت ولذلك لم يكن مع الناس مال وسمي الجيش أنذاك جيش العسرة إشارة إلى قلة المال ولم يكن هناك يعني ظهر حتى يركب الناس عليه وقصة البكائين معروفة الذين أرادوا ذهوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجد ما أحملكم علي تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فحياة الصحابة كلها كانت في الغزو فلم يتفرغوا لي كما يقول الناس ليعيشوا حياتهم عرض كثير من الناس لازم يكون عنده آآ برنامج آآ سنوي أو شهري أو اسبوعي فسح وبيسافر في الخارج او يذهب الى شواطئ او يسافر لأي مكان عشان يقولك انا اروح عن نفسي ليه لان الحياة كده احنا بنكسب وبنتعب عشان في الاخر نفس... نسعى بهذا المال طيب الصحابة الذين قضوا حياتهم في الجهاد وفي ضرب الرقاب وترك الاموال وهذه الكلام هل اضاعوا رأس المال هل اضاعوا عمرهم فعلا الإمام البخاري أراد أن يبين أنهم ما ضيعوا حياتهم حتى قال باب ما جاء في الفراغ وألا لا عيش إلا عيش الآخرة وأورد هذين الحديثين في الباب الأول مع حديث ابن عباس النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الباب الثاني الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله قال باب مثل الدنيا في الآخرة مثل الدنيا في الآخرة وأورد الإمام البخاري فيه حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ليه لماذا أورد هذا الحديث هذا التبويب وهذا الحديث بعد الباب الأولاني ليبين أن هؤلاء لم يضيعوا أعمارهم وأن هؤلاء الذين جاهدوا لأن أورد الحديث ولغدوة في سبيل الله أو روحة الغدو والرواح في طرفي النهار بكرة وعشية في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها يريد أن يقول أن ما فاتهم من الدنيا لا يعتبر لا يعتبر شيئا ما فاتهم في الحقيقة شيء يذكر إذا دخلوا الجنة ليه لأن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وزي ما مثلت لكم قديما قلت الصوت هو عبارة عن إيه عبارة عن العصا العصا هذه ممكن يكون طولها متر طولها اثنين متر لكن عرض العصا لا يكاد يذكر ممكن يكون سنتيمتر واحد او اثنين سنتيمتر فلو اثنين سنتيمتر ما في متر ونص او في مترين وانت وضعتهم على الارض لا يتشكل شيئا مذكورا انت لا تستطيع ان تضع قدمك على العصا حتى يعني حتى ليست موضعا لقدم هذا إذا ظفرت بموضع صوت في الجنة فخير لك من الدنيا وما فيها دي معناها ايه انك انت هتدخل الجنه يعني هتاخد موضع الصوت فين خارج الجنة ولا داخل الجنه داخل الجنه فايبقى دي معناها انك دخلت الجنه دي اشاره الى انك دخلت الجنه حتى لو كان لك فيها موضع صوت فهذا خير من الدنيا وما فيها طب الدنيا وما فيها في هذا العصر فقط. لإن انت الأعاصر التي مضت أنت لا تملكها، والأعاصر التي تأتي انت قد انت لا تملكها، لأن قد تكون من أهل القبور. فأنت نتكلم عن هذا العصر. الدنيا كم تساوي الآن؟ يعني احنا لو جينا في أي مكان في في في في, في العالم، وإنه المتر في الأرض دي بكام في متر بمئة ألف، وفي متر بمليون، وفي متر, متر بعشرة مليون، ومتر بخمسين مليون وستين مليون ومائة مليون. في المتر المربع الواحد في بقعة من بقاع الأرض قد يساوي هذا المبلغ الذي أذكره فتصور لو أنك أنت حبيت تحسب الكرة الأرضية كلها بما لها من مسطح وبما فيها من مباني يعني شوف قد الأرض البور اللي هي الفراغ دي شوف المتر بكام أما لو بنت عليها برج ولا بنت عليها مبنى واللي ده تشوف المبنى دا بكام والتشطيب بكام والأدوار بكام والكلد تدخل تحت يعني رقم ما أستطيع أن أذكر رقما إذا أردت أن تحسب الدنيا كلها لا تستطيع أن تأتي برقم على الحقيقة فلو الدنيا كلها جميعا أنت تملكها وكان لك موضع صوت في الجنة فهو خير من كل هذا الذي تملكه فكيف تضحي بالجنة لشيء أنت لا تملكه دلو فرضنا أنك تملكه فالصوت خير منها فكيف وأنت لا تملكه أنت لا تملك هذا الشيء له الدنيا كلها يعني فلما يجي الإمان بخاري يقول باب مثل الدنيا في الآخرة يقول إنك لم تضيع عمرك عندما رابطت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رابطت في الجهاد ولم تضيع عمرك لأن العيش على الحقيقة إنما هو عيش الآخرة ثم بدأ الإمام البخاري يذكر بعض الآفات التي تعرض للمرء في الدنيا فتصرفه عن حظه في الآخرة يعني هو لك رأس المال وبيّن لك حقيقة الدنيا وأنه لا تسوي شيئا في الآخرة طيب أنا قلت له طيب أنا عايز أوصل اقتنعت بالكلام أريد أن أصل إلى هذه الجنة التي موضع السوت فيها خير من الدنيا التي لا أملكها فماذا أفعل عقد الباب الثالثه للإجابة عن هذا السؤال فقال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تستطيع أن تتجاوز هذه العقبة إلا إذا كنت غريبا عشت غريبا في الدنيا في مناخ غير مناخك للناس اهتمامات لا تشاكل لا لا لا لا اهتماماتك اهتماماتك مباينة لاهتماماتهم لا أنت تريد شيئا وهم يريدون شيئا اخر ولكن الإنسان ابن البيئة فستجد بطبيعة الحال من يؤزك أزل على ترك الطريق الذي اخترته حتى تصل إلى الله بسلام وإنك أنت تنخرط مع أهل الدنيا برضو بدعاوى الدين يقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وستجد من يقول لك أن هذا الطريق لا يجوز إلى آخره فأنت في صراع دائم لا بد أن تكون غريبا غريبا في مطالبتك مش معنى غريب انك انت تعتزل الناس وانك انت لا يكون لك اهتمام مع الناس مشترك ابدا ما هو شرعت العبادات الجماعية لماذا طب تروح تصلي صلاه في جماعة وشرع تعاون الناس بعضهم لبعض في الامر بالمعروف ونهى المنكر وان نتعاون في البر كل ده مشروع وله ثواب واجر لكن القصد أن تكون مستوحشا بقلبك حتى لو كنت تتعامل مع الناس ببدنك فهو ده المقصود بالحديث كن في الدنيا كأنك غريب ثم أضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف ونقله إلى وصف آخر هو أشد من الوصف الأول قال له كن في الدنيا كأنك غريب ثم كأنه استدرك لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة بخلان جدد يعني كثير من الناس ترك ملاعب صباه وترك بلاده وأتى إلى بلاد أخرى وإلى أناس آخرين وصار هؤلاء الناس أقرب إلى قلبه من أسرته ومن أبيه وأمه فالغريب قد يأنس في دار الغربة بمعارف جدد وده مشكلة أن يأنس فقال له لا لا تكن غريبا بل كن عابر سبيل فأو هنا للإضراب عن الشيء الأول إلى الشيء الثاني وهو أو هنا بمعنى بل كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصري أو هو أقرب يعني بل هو أقرب وكقوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون وهذا الحديث أيضا يدل على هذا ليه لأن الإنسان عابر السبيل لا يكاد يعني يأنس بشيء عابر السبيل يحمل متاعه وخيمته على كتفه ويقضي سحابة النهار ماشيا فإذا جاء الليل نصب خيمته ونام فإذا أصبح الصباح جمع خيمته ومتاعه وحمله على كتفيه ومضى فمثل هذا لا يأنس بشيء لي لانه يمشي وحده يبقى أكبر آفة أن تركن إلى الدنيا وأهلها يبقى من نجات إذن حتى نصل إلى الجنة اللي هي موضوع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها النجاة أن تكون غريبا كما قلت ليس المقصود الغربه أن تعتزل الناس ولكن أن تكون غريبا عنهم بقلبك باهتماماتك بتطلعاتك بأهدافك ده لأجل هذا عقد الإمام البخاري الباب الثالثة في كيف تنجو من الدنيا وتواصل سيرك الحثيثة إلى الله تبارك وتعالى دا الباب الثالث الباب الرابع ذكر لك آفة من أكبر الآفات التي تعرض للانسان وتجعله يسوف واستخدم في كلمات سوف لعل أو السين المستقبلية فعقد بابا قال باب في الأمل وطوله وهو الأمل هو الذي ينسي الإنسان الموت وده مطلوب أن ينسى المرء الموت لفترة من حياته من يومه لكن لا ينساه ابدا ليه الإنسان لو استحضر الموت ما عمل اطلاقا ولا حرك ساكنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة لما جاءه و... وهو يقول حنظلة يعني يقول نافق حنظله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أي منظر ماذا تقول ولماذاك قال يا رسول الله نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كاننا رأي عين تحدثنا عن الجنة كأننا نراها تحدثنا عن النار كأننا نراها ترق قلوبنا وتخرج الدنيا من قلوبنا تماما فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والأولاد والذريه يبتدي يلعب مع الأولاد الصغار يبتدي يعني يطارح مرأته في الكلام ويتبسط الكلام ده فينسى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم آنفا يعني لسه ما بين معافسة أزواج النساء والأولاد والكلام ده وما بين سماعه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما يتعداش عشر دقائق فيبكي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينسى كل شيء ويشتاق إلى الجنة ويفر من النار وبعد عشر دقائق ينسى المسألة دي كلها وابتدي يضحك وابتدي يلعب والكلام ده بينما كان يبكي منذ قليل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلتا لو تكونون على أو لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يعني اجعلها ساعة هكذا وساعة هكذا إبه هذا المزاح وهذا الباطل المباح يعني إن الانسان يلاعب فرسه ويلاعب امرأته ويلاعب ولده هذا كله مما أباحته لنا الشريعة وخلقنا مفطورين على ذلك ولا تصلح حياتنا أبدا إلا بهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يفعل هذا وهو القائل أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ومع ذلك كان يسابق عائشة رضي الله عنها وكان يدلع لسانه أي يخرج لسانه للطفل الصغير فيظنه الطفل تمرة فيريد أن يخطف التمرة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم لسانه والطفل يعني هذا الطفل وهذا أفضل من مشى على الأرض بقدميه والذي يكلم من رب العالمين تبارك وتعالى ومع ذلك كان يفعل مثل هذا وهو ولنا فيه أسوة حسنة فالامل هو الذي جعلنا نبني هو الذي جعلنا نكتب ونصنف هو الذي جعلنا ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا نعمر الدنيا بصفة عامة الأمل هو الذي يفعل ذلك فكيف يكون الأمل يعني من أكبر العقبات التي تعترض طريق الإنسان وهو مهم إلى هذه الدرجة طبعا الأمل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم المحمود كل شيء تبتغي فيه وجه الله تبارك وتعالى وتتمنى أن تفعله مستقبلا فهذا كله داخل في الأمل المحمود كتصنيف أهل العلم لكتبهم وتمني الواحد منهم أن يعيش حتى يكتب في الموضوع الفلاني أو يحل اللغز الفلاني أو يشرح كتاب الفلاني للأمة أو, أو إلى آخره كل هذا محمود إنما الأمل الذي يعناه الإمام البخاري الأمل المذموم والذي يلهي عن معرفة عاقبة أمر المر وزيك أورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا يعني رسم إيه؟ مربع ومن داخل المربع رسم خطا طويلا خرج خارج المربع وحول هذا الخط الطويل من داخل المربع رسم خطوطا قصارا عن يمين الخط الطويل وعن يساره ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به. اللي أجله محيط به. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص. ده الإنسان وهذا أجله محيط به. ثم أشار إلى الخط الطويل الخارج. قال وهذا أمله يعني إذن أمل الواحد منا كل واحد منا يظن أنه سيعيش فترة طويلة وقد يكون الإنسان بيخطط لعشرات السنين وهو سيموت الليل أو سيموت بعد ساعة أو سيموت غدا وهو بخطة لسنوات طويلة قادمة، فأمله أكبر بكثير من أجله. وأشار إلى الخطوط القصيرة التي حول الخط الطويل من داخل المربع، وقال وهذه الأعراض كلما نجا من عرض نهشه الآخر. الأعراض ليها المشاكل. الأمراض والابتلاءات التي تعرض الإنسان في حياته، النجا من عرض انتظره عرض آخر، النجا من مصيبة تنتظره مصيبة أخرى، وإن نجا من هذه تنتظره مصيبة أخرى، وإن نجا من كل هذا وما إخاله ينجو ابدا وتمضي حاتم السلام انتظره الموت. يبقى دي الأعراض. التي لا يمكن للإنسان أن ينفك منها، ولا يمكن أن تمضي حياته أبدا بلا أي ابتلاء. لا بد أن يبتلى الإنسان. فيبع النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرب إلى إن أمل الواحد أكثر من أجله، هذا إشارة إلى الأمل الذي يله المر وينسيه، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فإن ساهم هناك جنس من البشر ينسى تماما أنه سيموت ولو وقف كل إنسان في يومه كل يوم يعطي تفكيره في الموت ساعة واحدة لكفه عن كثير من المظالم الذين ظلموا العباد وعذبوا الناس أشد العذاب ونهبوا أموالهم وهتكوا أعراضهم يستحيل يستحيل أن يكون مر بذهن واحد منهم أنه سيموت وأنه سيرمى في قاع حفرة وحيدا فريدا رهين عمله وأن فيه عذاب وأن فيه ثواب الذي يعلم هذه الحقيقة لا يظلم ويخاف أن يظلم عشان كده الامام البخاري اعطانا عرضا اخر إذا عرض لك ولم تنتبه منه يبقى ده من أكبر العقبات التي تقف في طريقك ألا هو طول الامل واورد ايضا في حديث أبي هريره وحديث انس ابن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الكبير شاب في اثنتين حب البقاء وحب المال قلب الكبير شاب في اثنتين مع ان كل ما الواحد عمره يرتفع المفترض يشبع اللي ممكن يتطلع لزياده العمر الشباب الصغير ترى الايه في الناس معكوسه تلاقي الرجل كل ما يكبر في السن يبقى حريص جدا على حياته أما الشاب تليه متهور ممكن يضحي بحياته وذلك تجد الذين يسارعون إلى الجهاد يسارعون إلى المعارك يسارعون إلى المشاجرات والكلام ده تجدهم الشباب أما الشيوخ فكل رجل كبير يظن بحياته ولا يبذلها كما يبذل الشاب حياته المسألة معكوسة يا رجل مثلا بلغ ثمانين عاما او بلغ تسعين سنة ماذا يريد من الحياة تلي اكثر تشبثا بالحياة كما قلت من الشاب اللي وسنه خمستاشر ستاشر عشرين سنة فقلب الكبير شاب في اثنتين حب البقاء وحب المال ثم في الباب الخامس ذكر الامام البخاري السنة عشان يقولك إن, أن عمرك قصير فلا تهدره فيما لا ينبغي يعني إذا كان إحنا بنقول بدأنا كتاب الرقاق بان رأس المال اللي هو العمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن رأس مالنا على الحقيقة صغير فقال كما في الحديث الذي رأوه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يتجاوز ذلك يعني خد متوسط خمسة وستين سنة هي دي أعمار الأمة إيه خمسة وستين سنة يعني هذا ليس شيء كثيرا فعمرك قليل فدق الإمام البخاري كما يقال يعني ناقص الخطر بالتبويب الخامس عندما بوب في هذا التبويب وقال باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله إليه أعذر يعني قطع عذره من بلغ ستين سنة ستين سنة ولم يتب يبقى خلاص أعذر الله إليه يعني أمهله مدة طويلة وأتى بالحديث أعذر الله لرجل بلغه ستين سنة أعذر أي قطع عذره فواحد يجي يقول ألا يعني إيه يعني لو واحد غاب ستين سنة مذنب وراد أن يتوب لا يقبل منه يعني معنى أعذر قطع عذره و... ولا يقبل توبته ده السؤال المتبادر يعني لأي حد ممكن يسمع هذا الكلام لاجل هذا السؤال عقد الإمام البخاري الباب السادس الذي سنبدأ الكلام منه ان شاء الله تعالى احنا شرحنا الأبواب الخمسة الماضية من كتاب الرقاق وهي طبعا الحقيقة يعني, يعني كمية قليلة لكن كان بيعترضنا آنذاك الشبهات واحد يطلع يشتم في البخاري فنضطر ندافع عن البخاري ونبين تحصل مناسبة لا بد أن نتكلم فيها بكلام يناسبها فنطلع من نسيب الكتاب ونرجع للمناسبه وهكذا مع الانقطاع عن الدروس وهذا ده كله جعل المسألة يعني يسيرة كما ترون خمسة ابواب فقط احنا يمكن بأن حوالي سنتين بن بننشره في كتاب الرقاق ومعملج الخمسة أبواب فقط فالباب السادس اللي هو المفترض يكون حلقة النهاردة للإجابة عن هذا السؤال الرجل إذا بلغ ستين سنة ولم يتوب هل معناه أعذر إليه أي أنه إذا أراد أن يتوب لا يقبل منه الإجابة في تبويب الإمام البخاري في الباب السادس عندما قال باب العملي الذي يبتغى به وجه الله وقال فيه سعد قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله عبد الله اللي هو ابن المبارك يعني قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم قال اللي هو محمود بن الربيع سمعت عتبان بن مالك الأنصارية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 هذا الحديث الذي أراده البخاري وقد اختصر البخاري هذا الحديث وسأذكره بتمامه إن شاء الله لأن البخاري ذكره بتمامه في صحيحه قبل ذلك لكن بواب عليه بقوله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله إذن الباب مفتوح لكن إذا مات الرجل على سن ستين عاما ولم يتب فقد أعذر الله إليه لكن إذا رجع المرء إلى ربه قبل أن يموت وتاب توبة نصوحا قبل الله عز وجل منه بشرط أن يبتغي بعمله وجه الله انه ما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل حتى شوف يعني في قوم قارون لما وعظوا قارون قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله عز وجل فهو هدر كأن صاحبه ما فعل شيئا ويأتي يوم القيامة مفلسا فلا بد للعبد أن يبتغي وجه الله بالعمل. قال فيه سعد يريد أن يقول في هذا الباب حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري رحمه الله لما قال فيه سعد رواه البخاري في أحد عشر موضعا من صحيح. حديث سعد هذا. ابن أبي وقاص ورواه في أربعة مواضع تاما وفي سبعة مواضع روا بعضه يعني إيه البخاري إذا أراد أن يأخذ مد يعني حطما فقيا من حديث لا يعني يشترط أن يأتي بالحديث كله بل قد يختصر الحديث على فائدة التي يريدها زي حديث عتبان بن مالك ده حديث ابن مالك ده في قصة وهي مفيدة جدا وسوف اتي عليها وأذكر الفوائد التي فيها لكن البخارية لأنه رواها روا هذا الحديث قبل ذلك تاما في مواضع لم يحتج منه إلا هذه الفقرة إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على النار البخاري عايز الجملة دي بس فاختصر الحديث وأتى بهذه الجملة فقط فهو البخاري روى الحديث تاما في أربعة مواضع ورواه ببعضه سواء كان طويلا يعني, يعني إلى حد ما أو كان قصيرا يقتصر على جملة واحدة في السبعه المواضع الأخرى وسعد بن أبي وقاص روى عنه هذا الحديث ثلاثة من ولده في الصحيحين عامر ابن سعد بن أبي وقاص وهذا أوفاهم سياقا وهو أفضل من ساق هذا الحديث وحديث عامر هذا في الصحيحين ورواه عن عامر جماعة رواه عن عامر عفوا الزهري الامام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري الامام المعروف ورواه عن الزهري ابراهيم بن سعد في الصحيحين وانفرد البخاري بروايه شعيب بن ابي حمزه وروايه مالك بن أنس ورواية عبد الله ابن عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري ومسلم انفرد بروايه سفيان بن عيينه ورواية يونس بن يزيد الأيلي ورواية معمر بن راشد عن الزهري يعني هم اتفقوا عموما في رواية الحديث عن الزهري عن عامر وافترق فيما تحت الزهري اتفق في إبراهيم بن سعد فقط عن الزهري واختلف في الباقي الذي ذكرته أنا آنفا وطبعا في يعني روايتي كل واحد من هؤلاء ما ليس في رواية الآخر كما لعل يعني أشرح ذلك إن شاء الله تعالى ده الابن الاولاني لسعد بن ابو قاس الذي يروا هذا الحديث الابن الثاني مصعب ابن سعد وقد انفرد مسلم برواية مصعب هذه. LI والابن التالي عائشة بنت سعد بن ابو قاس وقد انفرد البخاري برواية عائشة يبقى ايذن اتفق على رواية عامر عن سعد وانفرد البخاري برواية عائشة عن ابيها سعد سعد ابو قاس وانفرد مسلم برواية مصعب ابن سعد بن أبي وقاصن عن أبي. إيه بقى الحديث هو حديث رائع وماتع وملآن بالفوائد ويعني أنا فضلت أن أقرأ بعض هذه المواضع التامة التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه وطبعا البخاري معنى أنه يعني يورد هذا الحديث في أحد عشر موضعا من صحيحه يبقى بواب على كل موضع بتبويب مختلف وده ميزة أن يعني يطل المرء على الحديث مباشرة ويأخذ منه الفائدة طبعا بشرط أن يكون له أهلية ها؟ يكون دارس علوم الأصول يكون دارس علم أصول الفقه عشان يعرف كيف يستنبط الحكم الجزئي من الدليل الشرعي لأن الدليل الشرعي ممكن يخدم أكثر من جزئية زي ما أنت شايفين دلوقتي يعني أنا أديكم على سين المثال كيف بوّب البخاري على هذا الحديث التبويبات بتاعته بتقول إيه رواها في أي كتب وبما بوّب على كل موضع من هذه المواضع وإحنا كنا ذكرنا قبل ذلك الترجمة والمترجم والمترجم له وذكرنا شروط الترجمة الفاسدة الصحيحة أو الترجمة إذا كانت فاسدة كيف تكون مواصفاتها لا أريد أن أعيد الكلام عن يعني هذا مرة أخرى لكن واضح جدا من تبويب البخاري ان تبويب مباشر واضح لن يلتبس ان شاء الله تبارك وتعالى الإمام البخاري رحمة الله عليه كما قلت لكم روى الحديث في 11 موضع الموضع الأولاني رواه في كتاب الإيمان قال بابه ما جاء أن الأعمال بالنيات والحسبات ولكل امرئ ما نوى طبعا ما جابش حديث إنما الأعمال والنيات إنما جاب هذا الحديث من الواد شعي حمزة عن الزهري عن عامر عن سعد بنبي القص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في مرأتك واضح التبويب خالص إنك لن تنفق أن فقط تبتغي بها وجه الله هو باب ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة خلاص التبويب واضح إنه, إنه مطابق تماما للحديث الموضع الثاني ورواه الإيمان البخاري في كتاب الجنائز قال باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله الرثاء هو في الاصل ذكر محاسن الميت او التوجع للميت ده اصل ايه أصل الرثاء سياق الحديث برضه عشان تقول لي رثاء النبي كيف اتى في الحديث كان المفترض ان اقرا الحديث كله اولا وبعدين ابتدي اقول لك البخاري وضعه في أي يقول سعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع من الوجع أي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة افاتصدق بثلثي مالي فقال لا فقلت بالشطر قال لا ثم قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في مرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني هل أنا هموت في مكة سأموت في مكة وأنتم ترجعوني إلى المدينة وتتركوني دفينا في مكة هل يا قال رسول أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكه إيه معنى يرثي له أي يتوجع له ليه لماذا يتوجع النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة ليه لأن المهاجرين لأن المهاجرين عندما تركوا ديارهم وأموالهم تركوها لله سبحانه وتعالى فحرم الله عليهم لأجل أن يبقى أجرهم كاملا أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى فيرتدوا على أعقابهم وينكلوا عما بذلوه لله فسعد بن خولة مات في مكة في حجة الوداع قبل الحج مات قبل الحج في مكة ليته مات في المدينة لكنه مات في أصل مكانه الأول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماه البائس لكن البائس سعد بن خولة فسعد بن أبي وقاص خشي أن يموتك سعد بن خولة ولذلك قال له يا رسول أخلف بعد أصحابي يعني هل أنا سأموت في مكة أيضا ولذلك الـ الـ الـ كما في حديث العلاء بن الحضامي عند البخاري لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاج المهاجري أن يبقى في مكة بعد الصدري بعد ما يطلع من منا إلا ثلاثة أيام فقط بعد ثلاثة أيام لازم يكون خارج من مكة ويكون خلاص انتهى راح المدينة إنما هذا حفاظا على ما بذلوه لله هم بذلوا أموالهم بذلوا ديارهم لله سبحانه وتعالى لا يرجع مرة أخرى عشكي لما فتحت مكة نمى لعلم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى مكة ليعيش فيها ما هو رسول الله عليه وسلم وخارج من مكة التفت إليها وقال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وإليه قال أحب الأرض إلى إلية وأحب الأرض إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت طبعا بعض الناس بي يعني يستخدم هذا الحديث في غير مكانه يستدل به على حب الوطن وعلى حب التراب وإن الواحد لازم يكون بحب بلده ومتعصب لبلده لا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا تعصبا لمكة لأنه ولد فيها لا أبدا إنما الذي جعله يقول لمكة إنك لا أحب أرض الله إلي أي لأنها أحب الأرض إلى الله مش لأنه ولد فيها نحن من أهل مصر ومكة هي أحب أرض الله إلينا مع اننا لسنا من أهلها لماذا لأنها أحب الأرض إلى الله هي دي العلة مش انه ودد فيها وان ده دليل على حب الوطن لا حب الوطن يشترك فيه الكافر والمسلم كل واحد بيحب بلده كل واحد منتمي الى بلده وكده ويحب ملاعب الصباة ويحن اليها لا فرق بين كافر ومسلم في هذه الجزئية فلما فتحت مكة ظن او نمى الى بعض الانصار ان النبي عصدس هرجع الى ايه الى مكة ليعيش فيها ويتركهم في المدينة فأتوا إليه باكين الحديث الحقيقي الحقيقة يمزق القلب يعني هو في صحيح مسلم ولو ذكرته لكم وكله مؤثر جدا للغاية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكون أن النكس أن ستتونى وسترجع إلى مكة مرة أخرى فقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم أي أنا حييت في وسطكم وعشت في وسطكم وسأموت أيضا بين ظهرانيكم يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بعد الخروج من منا بعد انتهاء مناسك الحد إلا ثلاثة أيام يقضي فيها حاجته ثم يرجع إلى بلده يرجع إلى المنة مرة أخرى ويحق عليه أن يبقى, أن يبقى في مكة هناك أيضا حديث آخر وهو الحديث الذي رواه الإمام النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا مات بالمدينة يعني هو مدني ومات بالمدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليته مات في غير مولده اي ليته مات غريبا بعيدا عن المكان الذي ولد فيه فقالوا لما يا رسول الله فقال لهم ان الرجل اذا مات في غير مولده قيس له من موضع مولده الى منقطع اثره في الجنه يعني هو مثلا من اهل مصر و ذهب إلى الهند أو إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية مهاجرا لله فارا بدينه ثم مات غريبا يقاس له في الجنة زيادة يعني المسافة التي بين موضع مولده وبين الموضع الذي هاجر إليه ومات فيه شوف المسافة طويلة خالصة يقاس له من موضع مولده إلى منقطع أثره أي هو غريب في الجنة فهذا أيضا خسر هذا فسعد بن أبي وقاص خشي أن يموت في مكة مثلما مات سعد بن خولة وذلك قال رث يرث يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة أي يتوجع النبي صلى الله عليه وسلم له أن مات بمكة في بلده التي ولد فيها وهاجر منها إلى الله ورسوله والذالك اللي الإمام بخاري وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز عشان الجملة الأخيرة اللي هو التي ذكرها الموضع الثالث ذكره البخاري في كتاب الوصايا. قال باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. ثم روى إيه؟ الحديث طبعا واضح إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظله معاله أن يتكففون الناس. الموضع الرابع في كتاب الوصايا أيضا بعد هذا الحديث بباب قال باب الوصية بالثلث. أي أنه لا يجوز أو يكره يعني للرجل أن يؤصي بأكثر من الثلث وقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغض الناس من هذا الثلث كما يعني عفوا ابن عباس ابن عباس قال وددت لو غض الناس من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الموضع الخامس البخاري ذكره في كتاب مناقب الأنصار قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة لأنه قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم الموضع السادس ووضعه وضع في كتاب المغازي في كتاب في باب حجة الوداع لأن مرض سعد بن كان في حجة الوداع وموت سعد بن خوله كان أيضا حجة الوداع الموضع السابع الإمام الدخاري وضعه في كتاب النفقات قال باب فضل النفقة على الأهل وطبعا هو يعني الموضع الشاهد من هذا الحديث ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في مرأتك. يبقى خير دينار ما أنفقته على أهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي فريرة الموضع السام وضعه في كتاب المرضى قال باب وضع اليد على المريض وأورد في هذا حديث عائشة ابن أبي القصر نقول لكم أن البخاري انفرد بحديث عائشة عن أبيها ومسلم انفرد بحديث مصعب ابن سعد عن أبيها الشاهد من هذا لما سعد ابن أبي القصر قال له فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين للبنت يعني الوحيدة قال له الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته قال سعد فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة يبقى إيه ده وضع أفكت المرضى باب وضع الايه اليد على المريض الموضع التاسع في صحيح البخاري وضعه في كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول أنا وجع لأن سعد بن ابي وقاص قال له يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما أرى لان في بعض الصوفية يقولون من توجع فقد شك الله إلى خلقه فقد شك الله إلى خلقه فهل لو قال الإنسان أنا وجع أو أنا أشعر بألم شديد أو إن نتألم ألما شديدا هل دي تعتبر من الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى أم لا الجواب لا والدليل على ذلك أن سعدا قال يا رسول الله قد دلغ بي الوجع ما ترى وفي بعض الروات قال وجعت وجعا شديدا هذا وصف لما رأى ومع ذلك لم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كيف تشكو إلي إن هذا شكوى من الله إلى غير الله عز وجل هذا لا جزء لم يقل له شيء من هذا وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعد إقرار الموضع العاشر وضع في كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجعية طبعا إلا لأنه قال اللهم اشف سعدا وأتمي له هجرته وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم الموضع الأخير هو الحادي عشر وهو في وضعه في كتاب الفرائض اللي هو المواريث قال باب ميراث البنات وكان الإمام البخاري بيشير إلى العادة الجاهلية التي ما زالت مستمرة حتى الآن وهو أن يأكل ميراث البنات أو إن الأبد يوصي البنت تأخذ أي حاجة من الميراث من باب الترضية لها ويترك الباقي ليه أولاده الذكور على أساسي من المرأة دي بتتزوج ولا زوج ينفق عليها يبقى البخاري رحمه الله عليه أخرج 11 فائدة من هذا الحديث والحديث ده فيه أكثر من 11 فائدة بأضعاف ولذلك أنا في المرة القادمة إن شاء الله وتبارك تعالى سأقف عند بعض الفوائد التي لم يذكرها الإمام البخاري في الصحيحة لأدلل بذلك على أن النص الواحد يمكن أن يستخرج منه عشرات الأحكام لا يشترط أن يكون لكل حكم جزئي دليلا مستقلا لا بل الحديث الواحد قد يخدم عدة أدلة ولكن لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا رجل غواص دارس لعلوم الآلات بالذات علم أصول الفقه ويعرف كيف تصرف في المعاني لنا لقاء. إن شاء الله تعالى في الإسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير اليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته He he